والذين يظاهرون من نتاعهم ثم يعودون لما قالوا فتحذير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فطيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا مَلَمْ يَسْتَطِعْ فَأَطْعَمُوا سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا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 لم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعطية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعزبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعطية الوثون وتناجوا بالذر واتقوا الله للذين ليه تخشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضادم شيئا لله بإبن الله وعلى الله فليتوسك للمؤمنون يا أيها الذين آمنوا وإذا لكم تفسحوا في المجالس فاستحوا يفسح الله لكم وإذا أقيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير أمنوا إذا نجتم وسول تقدم بين يدين جواكم قدقة ذلك خير لكم عطها فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدين جواكم صدقات فإذا لم تفعلوا تعب الله عليكم فأطيعوا الصلاة واتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم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 وأولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يدعتهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون عنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنتا هم ذكر الله أولئك حذب الشيطان ألا إن حذب الشيطان هم الخاترون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لنا غضبا علينا ورسلي ان الله قوي عزيز لا تجد قوم من يؤمنون بالله واليوم الاخر وعبدون من حد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا عباهم او اباهم أو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 miettum.